لآن لأ آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م و للعلوم م ا د ه ا ل ذ ي ن ا ص ط ف ى ا ل ل ه خير أم ا يشركون م من خلق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ أ ر ض و ن ز ل لكم من ا ل ح س ا ى ل ك م من ا ل س م ماء ا ء ف أ ن ت و ب ه ح د ا ق ذات بهجة ما ل ن ت ت ن ب ا أ ب ل ه مع ا للعلوم ه هم بل قوم ي د ن أ ا ل ا ر ا و ج ع ل خ ل ا ل ه ا أ ن ه ا ا ذهارا ر وجعل وجعل ََََ بين ََْ البحرين ََِْْْ حاجزا ًَِِ ل َ ه مع ََ الله بل َْ أ َ ك ْ ث َ ر ُ ه ُ م ْ لا َ يعلمون َََُْ أ َ م ن يجيب ُُِ المضطر َْ اذا َ دعاه ََُ ويكشف ََُِْ السوء َُّ ويجعلكم َََُُْ خلفاء ََُ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ أ َ إ ِ ل َ ه مع ََ الله قليلا ًَِ ما َ تذكرون ََََُ أ َ موسوعه َُ النابلسي َُُُ ش ْ أَمَّنْ يَبْدَأُ ر ِ ك ن َ ا للعلوم ََ ثُمَّ ََ الاسلاميه ََ م ْْ أ َ ر ض ِ